m m m فأوضح منها جل هدى لمن اهتدى ومن بتعليم على كل راغم وأخبر عن بدء السماء لهم عن مضامين مخوف بين أيدي المحاسبين. وعن حكم رب العرش فيما يعلوهم وعن من تراب. بحكم التجاربي، بحكم التجاربي، فأوضح من فجر الدهر ما اتدى، وظن بتعليم على كل راس. Varan bedesinele onun mazamı makhuf, ben elin muhasibi, ve onun hükmü وأبطل أصناف, وأبطل أصناف الخنم وأبادها أبادها وأصناف بغي للعقوبة جالبين ومشر من أعطى الرسول قياده بجنة تنعيم وحور كواعبين وأبطل أصناف الخلاف وأبادها, وأبادها, وأبادها وأصناف بغي للعقوبة الجديد وبشر من أعطى الرسول قياده لجنة تنعيم وحور كواعي وأوعد من يأبى عبادة ربه عقوبة مي فأنج به من شاء ربي يجاده ومن خاب فلتنده شر النواد بي وأوعد من يحيا وعيشة ماطبين فأنج به من شاء ربي نجاته ومن خاب فلتندبه شهر